كبر لا اله الا الله استوى لا تضلوا اقيموا صفوفكم وصدر خلل الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا <الك> يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم nulla وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الْمَنِينَ Altyazı M.K. سبع معجز في الارض وليس له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 Omnia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 اللهين آمين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض الم يعي بخلق قادر ان ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على قال فذوقوا العذاب بمن كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم ينفرون فَهَل لّي أَهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله salamu alaykum wa rahmatullah asalamu alaykum